بسم الله الرحمن الرحيم والناسيات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدررات امرا يوم ترجف الراجفة فاتبعها الراضفة قلوب يومئذ واجفة هذا صارها خاشعة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 124-أنتم أشد خلقا أم السماء بناها 125-رفع سمكها فسواها 126-وأغطش ليلا وأخرج ضحاها 127-والأرض بعد ذلك ذحاها 128-أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها 120 لكم ولأنعامكم 124. جَاءَتِ جاءت الطامة الكبرى تَذَكَّرُ يوم يتذكر الإنسان ما سعى 126. وبرزت الجحيم لمن يرى 127. فأما من طغى 128. وآثر الحياة